بسم الله الرحمن الرحيم رحلة إلى الجنة الديداد أولئك الفتياد والفتيات عليه السماء فما بجسوم وعبثت بكت الحزر. اعلم أ ي ه ا الراحل الحبيب أ ن النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء ع د و ة لك مع ابليس لعنه ل الله ى أيها و اعملوا على ل و و ك الله ا على وجه ولا تغتروا بالأمل ونسيان الأجل ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها غرارة خداعة ستندم إ ن رحلت بغير زاد ي وتشقى اذ يناديك المنادي فمالك ليس يعمل فيك وعظ ولا زجر ك أ ن ك من جمال فلا ت أ م ل للدنيا صلاحا ف إ ن صلاحها عين الفساد ولا تفرح بمال تقتنيه ف إ ن ك فيه معكوس المراد و ت ب ع ما جليت و أ ن ت حي وكن متيقظا قبل الرقاد أ ت ر ض ى أ ن تكون رفيق قوم ي لهم زاد وانت بغير زاد لكم م ر ب ع ن الى الجنة. هل مركب معنا. معنا. كن رفيقا ر نرحل ح ل الدنيا ل ن من ا إ الجد أ و الأعلى إلى ا دار, دار قرار ونعيم. وسؤور وحبو أمن وصحتي. وحياة إيها ما الأنفس الأعيون إيها مما لا عين ولا أذن سمعت. ولا ر أخرى وسؤور رأي خطر على قلب بشر أمن أبدية أذن على قلب بشر. بشر. إلى قلب ونعيم وحبو وصحة وتلذ عين سمعت تشتهيه ابدا تحن إ ل ي ك م ا ل أ ر و ا ح وحديثكم ريحانها والراح وقلوب أ ه ل ودادكم تشتاقكم, تشتاقكم و إ ل ى بهاء جمال و ت ت و خ م إ ن تفضل الله عليك بالعفو والتجاوز ونورك يسعى بين يديك وعي وكتابك بيمينك مبيضا فالوقت طاب بقربكم, بقربكم راق الشراب وراقت ا ل أ ق د ا ح أ ب د ا دحين وقد أ ي ق ن ت ب رضاه عنك و أ ن ت على الصراط مع ز م ر ة العابدين ووفود المتقين الراحلين والملائكه تنادي سلم سلم والوجل مع ذلك لا ا ذلك مع ي ف ركبوا ق ق ل ب ولا و ل ق المؤمنين ك ب و على سفن ا ل و ف ا و د و ع ه م بحر ا و ش د ة شوطهم ملاح والله ما طلبوا الوقوف ببابه حبيبهم, حبيبهم ابدا فكل زمانهم أ ف ر ا ح ا م ؤ س س ة صهيل اليرموك ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك ب ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة تقدم ر ح ل ة إ ل ى ا ل ج ن ب م ح ا ض ر ة ق ي م ة تلقيها فضيلة الشيخ بدر لهويدي البذالي. وأما فمع بسم د لهويد ر المخاضرة البذال الآن وأما ب فمع الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستحق ل غ ا ي ة التحميد المتوحد في كبريائه وعظمته الولي الحميد الغني ا ل م غ ن ي المبدئ المعيد المعطي الذي لا ينفذ ع ط ا ؤ ه ولا يبيد المانع فلا معطي لما منع ولا راد لما يريد فسبحانه من إ ل ه اذل ل أ بالموت كل جبار عنيد وكسر به من ا ل أ ك ا س ر ة كل جبار صنديد و أ خ ر ج و ا من س ا ع ة القصور إ ل ى ضيق القبور وقطع حبل أ م د ه م المديد أ خ ذ به ا ل آ ب ا ء والجدود و ا ل أ ط ف ا ل من المهود و أ س ك ن ه م بعد اللين و ا ل س ا ع ة و ا ل ر ف ا ه ي ة مضيق اللحود وعفر َ وجوههم في التراب بعد لين الوسائد والفرش الناعمه والتمييد وبقوا في تحت الارض الى يوم الوعيد فيا بؤس للدنيا من سمها اطعمتهم وبيدها الباطشه لطمتهم وفي ظلمات الارض وغيابات الثرى طرحتهم وقلبت قائم تلك الاعيان وطمست تلك الوجوه الحسان واعمت تلك الابصار و أ ص م ت تلك ا ل آ ذ ا ن و أ س ا ل ت الحدق على الخدود والوجنات وغسلت بالصديد جميل القسمات و م ل أ ت بالتراب اللهازم واللهوات وكسرت تلك الضواحك والرباعيات وعبثت الديدان بجسوم أ و ل ئ ك الفتيان والفتيات لطالما أ غ ر ب و ا ضاحكين وتقلبوا فاكهين وباتوا على س ر و ر ه م مطمئنين آ م ن ي ن ر ح ل ة إ ل ى ا ل ج ن ة يا لاهي بالمنايا غره ا ل أ م ل وانت عما قليل سوف ترتحل تبغي اللحوق بلا زاد تقدمه إن إلى المخفين تركنن الدنيا فأنت من الدنيا ستنتقل خانه لما شمروا وصلوا لا وزخرفها عاجل غدا غد الأمل أمل يأتي ذي ترجو ورب وبعد أصبحت غد قد هذا شبابك قد ولت بشاشته ما بعد شيبك لا لهو ل ا جذل ماذا ا ل ت ع ل ن بالدنيا وقد نشرت ل أ ه ل ه ا ص ح ة في طيها علل قال بعض العلماء على قوله تعالى فما السماء بكت عليه السماء إ ن ا ل أ ر ض لتبكي على رجل وتبكي من رجل تبكي على من يعمل على ظهرها ب ط ا ع ة الله وتبكي ممن يعمل على ظهرها ب م ع ص ي ة الله فقد أ ث ق ل ه ا والله المستعان وذكر عن شقيقه البلخي أ ن ه قال الناس يقولون ث ل ا ث ة أ ق و ا ل وقد خالفوها في أ ع م ا ل ه م يقولون نحن عبيد الله وهم يعملون عمل ا ل أ ح ر ا ر وهذا خلاف قولهم ويقولون إ ن الله كفيل ب أ ر ز ا ق ن ا ولا ت ض م ئ ن قلوبهم إ ل ا بالدنيا وجمع حطامها وهذا خلاف قولهم ويقولون لا بد لنا من الموت وهم يعملون أ ع م ا ل من لا يموت وهذا خلاف قولهم اعلم أيها الراحل الحبيب أ ن النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء ع د و ة لك مع إ ب ل ي س لعنه الله و إ ن م ا يتقوى عليك الشيطان بهوى النفس وشهواتها فهي سلاحه الذي يصيد به وهل أ و ق ع إ ب ل ي س في كبره ومعصيته إ ل ا نفسه قال الله جل وعلا وتقدس إ ن النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء فلا تغرنك نفسك ب ا ل أ م ا ن ي والغرور ل أ ن من طبع النفس ا ل أ م ن و ا ل غ ف ل ة و ا ل ر ا ح ة و ا ل ف ت ر ة والكسل و ا ل ع ج ل فدعواها باطل وكل شيء منها غرور و إ ن رضيت عنها واتبعت أ م ر ه ا هلكت و إ ن غفلت عن محاسبتها غرقت و إ ن عجزت عن مخالفتها واتبعت هواها قادتك إ ل ى النار وهي ر أ س البلايا ومعدن ا ل ف ض ي ح ة وهي خ ز ا ن ة إ ب ل ي س لا يعرفها إ ل ا خالقها فنعوذ بالله من شرها البدار البدار ينبغي عليك أ ي ه ا الراحل العاقل أ ن تبادر ب ا ل ت و ب ة من الذنوب ا ل م ا ض ي ة و ا ل ح ا ض ر ة من رياء أ و كبر أ و عقوق أ و قطيعه لرحم أ و كذب أ و غ ي ب ة أ و ن م ي م ة أ و نحو ذلك من الذنوب فبادر متابا قبل أ ن يغلقوا بابه وتطوى على ا ل أ ع م ا ل ص ح ف التزود ومثل ورود القبر مهما ر أ ي ت ه لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي إ ن الراحل ا ل أ ر ي ب هو من يتفكر فيما يقربه إ ل ى الله وينجو به في الدار ا ل آ خ ر ة ويقصر ا ل أ م ل ويكثر من ذكر الله تعالى ويتجنب المناهي كلها ويصبر نفسه و ي س أ ل الله الثبات بالقول الثابت حتى الممات قيل إ ن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت إ ن ي أ س أ ل ك ح ا ج ة قال وما هي قال أ ن تعلمني إ ذ ا دنا أ ج ل و أ ر د ت أ ن تقبض روحي فقال نعم أ ر س ل إ ل ي ك رسلين أ و ث ل ا ث ة فلما انقضى أ ج ل ه أ ت ى إ ل ي ه ملك الموت فقال يعقوب عليه السلام ازائر جئت أ م لقبض روحي فقال له الملك بل لقبض روحك فقال له يعقوب عليه السلام أ و ل س ت كنت أ خ ب ر ت ن ي أ ن ك ترسل إ ل ي رسلين أ و ث ل ا ث ة قال له الملك قد فعلت بياض شعرك بعد سواده وضعف بدنك بعد قوته وانحناء جسمك بعد استقامته هذه رسلي يا يعقوب إ ل ى بني آ د م قبل الموت مضى الدهر و ا ل أ ي ا م والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل نعيمك في الدنيا غرور و ح س ر ة وعيشك في الدنيا محال وباطل حكماء المحلم قال علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه من جمع ست خصال لم يدع ل ل ج ن ة مطلبا ولا عن النار مهربا أ و ل ه م ا من عرف الله ف أ ط ا ع ه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فرفضها وعرف ا ل آ خ ر ة فطلبها قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أ ص ب ح أ ح د إ ل ا وهو ضيف وماله ع ا ر ي ة فالضيف مرتحل و ا ل ع ا ر ي ة م ر د و د ة وما المال و ا ل أ ه ل و ن إ ل ا ودائع ولا بد يوما أ ن ترد الودائع وقال أ ب و امامه الباهلي رضي الله عنه لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أ ت ت إ ب ل ي س جنوده فقالوا قد بعث نبي و أ خ ر ج ت أ م ه قال يحبون الدنيا قالوا نعم قال لئن كانوا يحبون الدنيا ما أ ب ا ل ي أ ل ا ي ع ب د ا ل أ و ث ا ن و إ ن م ا أ غ د و عليهم و أ ر و ح بثلاث أ خ ذ المال من غير حقه و إ ن ف ا ق ه في غير حقه و إ م س ا ك ه عن حقه والشر كله من هذا نبع وقال ل ق م ا ل لابنه يا بني انك إ استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت ا ل آ خ ر ة ف أ ن ت إ ل ى دار تقرب منها أ ق ر ب من دار تباعدت عنها نسير إ ل ى ا ل آ ج ا ل في كل ل ح ظ ة و أ ي ا م ن ا تطوى وهن مراحل قال الفضيل بن عياط رضي الله عنه و ر ح ب ه الدخول في الدنيا هين ولكن الخروج منها هو الشديد قيل ل إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م كيف أ ن ت فقال نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع فطوبى لعبد آ ث ر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقع قال لقمان لابنه بنيا بع دنياك ب آ خ ر ت ك تربحهما جميعا ولا تبع آ خ ر ت ك بدنياك تخسرهما جميعا وقال محمد بن الحسين يرحمه الله لما علم م أ ه ل الفضل والعلم و ا ل م ع ر ف ة والادب أ ن الله عز وجل قد أ ه ا ن الدنيا و أ ن ه لم يرضها ل أ و ل ي ا ئ ه و أ ن ه ا عنده ح ق ي ر ة ذ ل ي ل ة و أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم زهد فيها وحذر أ ص ح ا ب ه من فتنتها اكلوا منها قصدا وقدموا فضلا و أ خ ذ و ا منها ما يكفي وتركوا ما يلهي لبسوا من الثياب ما ستر العوره و أ ك ل و ا من الطعام أ د ن ا ه مما سد ا ل ج و ع ة ونظروا إ ل ى الدنيا بعين أ ن ه ا ث ا ن ي ة و إ ل ى ا ل آ خ ر ة أ ن ه ا ب ا ق ي ة فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب فخربوا الدنيا وعمروا بها ا ل آ خ ر ة ونظروا إ ل ى ا ل آ خ ر ة بقلوبهم فعلموا أ ن ه م سينظرون إ ل ي ه ا بقلوبهم واعينهم ولما علموا أ ن ه م سيرتحلون إ ل ي ه ا ب أ ب د ا ن ه م تعبوا قليلا وتنعموا طويلا كل ذلك بتوفيق مولاهم الكريم أ ح ب و ا ما أ ح ب لهم وكرهوا ما كره لهم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أ ث ر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أ ن ا في الدنيا إ ل ا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها اعلم اعلم ب أ ن طريق الحق منفرد والسالكون طريق الحق أ ف ر ا د لا يطلبون ولا تطلب مساعيهم فهم على مهل يمشون قصاد والناس في غ ف ل ة عما له قصد فجلهم عن طريق الحق رقاد أ ي ه ايها الراحلون أ الراحلون اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجل ولا تغتروا بالامل ونسيان ا ل أ ج ل ولا تركلوا الى الدنيا ف إ ن ه ا غ ر ا ر ة خ د ا ع ة قد تزخرفت لكم بغرورها وفتنتكم ب أ م ا ن ي ه ا وتزينت لخطابها ف أ ص ب ح ت كالعروس ا ل م ج ل ي ة العيون إ ل ي ه ا ن ا ظ ر ة والقلوب عليها ع ا ك ب ة والنفوس لها ع ا ش ق ة فكم من عاشق لها قتلت وكم مطمئن لها خذلت فانظروا إ ل ي ه ا بعين ا ل ح ق ي ق ة ف إ ن ه ا دار كثير بوائقها وذمها خالقها دار نفاد لا دار إ خ ل ا د ودار عبور لا دار حبور ودار فناء لا بقاء ودار صرام لا دار دوام جديدها يبلى وملكها يفنى وعزيزها يذل وكثيرها يقل ودها يموت وخيرها يفوت وقد تطابق على ما ذكر دلالات قواطئ النقول وصحاح العقول والطغام وقضى به الحس والعيان حتى لم يقبل لوضوحه الى ز ي ا د ة في العرفان وليس يصح في ا ل أ ذ ه ا ن شيء إ ذ ا احتاج النهار إ ل ى دليل ولما كانت الدنيا بهذه الحال التي ذكرت و ا ل ع ظ ة التي تقدمت وسلفت جاء في ا ل ق ر آ ن الكريم من التحذير عن الاقترار بها والركون إ ل ي ه ا والاعتماد عليها ما هو أ ع ر ف من أ ن يذكر و أ ش ه ر من أ ن يشهر وكذلك جاءت ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة و ا ل آ ث ا ر ا ل أ ث ر ي ة فلهذا كان الايقاظ من أ ه ل ه ا هم العلماء والعقلاء والزهاد العاملون بعلمهم الذين لم ت أ خ ذ ه م في الله ل و م ت لائم لم يركنوا إ ل ى الدنيا بل اتخذوها م ض ي ة إ ل ى ا ل آ خ ر ة ستندم ان رحلت بغير زاد ي وتشقى اذ يناديك المنادي فما لك ليس يعمل فيك وعظ ولا زجر ك أ ن ك من جماد ي فلا ت أ م ل للدنيا صلاحا ف إ ن صلاحها عين الفساد ولا تفرح بمال تقتنيه ف إ ن ك فيه معكوس المراد وتبعا ما ج ن ي ت و أ ن ت حي وكن متيقظا قبل الرقاد اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد ايها الراحل الحبيب ه ل م ر ك ب معنا كن رفيقا لرحلتنا نرحل من الدنيا إ ل ى ا ل أ و ج ا ل أ ع ل ى إ ل ى دار أ خ ر ى دار قرار ونعيم وسرور وحبور و أ م ن و ص ح ة و ح ي ا ة أ ب د ي ة فيها ما تشتهيه ا ل أ ن ف س و ت ل ذ ا ل أ ع ي ن فيها مما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر دار جعلها الكريم جل وعلا دار ض ي ا ف ة يكرم فيها عباده ا ل أ خ ي ا ر الذين وفقهم لخدمته والعمل بطاعته ولا تظن أ ي ه ا الراحل الحبيب أ ن هذه ا ل ض ي ا ف ة م ح د و د ة ولا أ ن ا ل ك ر ا م ة فيها تنتهي بل كل ما تحبه وتتمناه أ م ا م ك فتوهم فتوهم إ ن تفضل الله عليك بالعفو والتجاوز ونورك يسعى بين يديك وعن يمينك وكتابك بيمينك مبيض الوجه قال الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقد أ ي ق ن ت برضاه عنك و أ ن ت على الصراط مع ز م ر ة العابدين ووفود المتقين الراحلين و ا ل م ل ا ئ ك ة تنادي سلم سلم والوجل مع ذلك لا يفارق قلبك ولا قلوب المؤمنين تنادي وينادون ربنا أ ت م م لنا نورنا واغفر لنا إ ن ك على كل شيء قدير فتدبر فتدبر حين رأى المنافقون طفئ رأى نورهم حين وهاج الوجل في قلوبهم فدعوا بتمام النور و ا ل م غ ف ر ة فتوهم وتصور وتخيل وتمثل نفسك و أ ن ت تمر خفيفا مع الوجل وتصور ممرك على قدر خفه أ و ز ا ر ك وثقلها وقد انتهيت إ ل ى آ خ ر ه فغلب على قلبك النجاه وقد عاينت نعيم الجنان و أ ن ت على الصراط فحن قلبك إ ل ى جوار الله عز وجل واشتاق إ ل ى رضا الله حتى إ ذ ا صرت إ ل ى آ خ ر ه خطوت ب إ ح د ى رجليك إ ل ى ا ل ع ر ص ة التي بين آ خ ر الجسر وبين باب ا ل ج ن ة والخوف والرجاء قد اعتليا ا في قلبك وغلبا عليك فجزت الصراط كله واستقرت قدماك على تلك ا ل ع ر ص ة وزلت عن الجسر ببدنك وخلفته وراء ظهرك وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليها وتدب على من زل عنه م ق ت ا ض ة تصبر عليه وتشهق إ ل ي ه ثم التفت إ ل ى الجسر فنظرت إ ل ي ه باضطرابه ونظرت إ ل ى الخلائق من فوقه و إ ل ى جهنم من تحته ت ذ ب وتسبر على الذين زلزلوا عن الصراط لها في رؤوسهم و أ ن ح ا ئ ه م قصيف فطار قلبك فرحا إ ذ نجوت بضعفك من النار وخلفت النار وجسرها من وراء ظهرك متوجها إ ل ى جوار ربك ثم خطوت آ م ن ا إ ل ى باب ا ل ج ن ة ا م ت ل أ قلبك سرورا وفرحا فلا تزال في ممرك بالفرح والسرور حتى توافي أ ب و ا ب ه ا ف إ ذ ا وافيت بابها استقبلك بحسنه فنظرت إ ل ى حسنه ونوره وحسن ص و ر ة ا ل ج ن ة وجدرانها وقلبك مستطير فرح مسرور متعلق بدخول ا ل ج ن ة حين وافيت بابها أ ن ت و أ و ل ي ا ء الرحمن فتوهم وتصور وتخيل في ذلك الموكب وهم أ ه ل ك ر ا م ة الله ورضوانه مبيضه وجوههم م ش ر ق ة ب ر ض ا ل ل ه مسرورون فرحون مستبشرون وقد وافيت باب ا ل ج ن ة بغبار قبرك وحر المقام ووهج ما مر بك فنظرت إ ل ى العين التي أ ع د ه ا الله ل أ و ل ي ا ئ ه و إ ل ى حسن مائها فانغمست فيها مسرورا لما وجدت من برد مائها وطيبه فوجدت له بردا وطيبا فذهب عنك بحزن المقام وطهرك من كل دنس وغبار و أ ن ت مسرور لما وجدت من طيب مائها لما باشرته وقد أ ف ل ت من وهج الصراط وحره ل أ ن ه قد يوافي بابها من أ ح ر ق ت النار بعض جسده بلفها وقد ب ل ق ت منه فما ظنك ايها الراحل الحبيب وقد ا ن ف ل ت من حر المقام ووهج أ ن ف ا س الخلائق ومن ش د ة ذ و ه ج حر الصراط فوافيت باب ا ل ج ن ة بذلك فلما نظرت إ ل ى العين قذفت بنفسك فيها فتوهم ف ر ح ة فؤادك لما باشر بردمائها بدنك بعد حر الصراط ووهج ا ل ق ي ا م ة و أ ن ت فرح لمعرفتك أ ن ك إ ن م ا ت ق ت س ل لتتطهر لدخول ا ل ج ن ة والخلود فيها ف أ ن ت ت ق ت س ل منها دائبا و ل و ل ك متغير حسنا وجسدك يزداد ن ظ ر ة و ب ه ج ة ونعيما ثم تخرج منها في أ ح س ن ا ل ص و ر ة و أ ت م النور فتوهم وتصور فرح قلبك حين خرجت منها فنظرت إ ل ى كمال جمالك و ن ض ا ر ة وجهك وحسنه و أ ن ت عالم موقن ب أ ن ك تتنظف للدخول إ ل ى جوار ربك ثم تقصد إ ل ى العين ا ل أ خ ر ى فتتناول من بعض آ ن ي ت ه ا فتوهم نظرك إ ل ى حسن ا ل إ ن ا ء و إ ل ى حسن الشراب و أ ن ت مسرور بمعرفتك أ ن ك إ ن م ا تشرب هذا الشراب لتطهر جوفك من كل غل وجسدك ناعم أ ب د ا حتى إ ذ ا وافيت ا ل إ ن ا ء الى فيك ثم شربته وجدت طعم شراب لم تذق مثله ولم تعود شربه فيسلسل من فيك إ ل ى جوفك فطار قلبك سرورا لما وجدت من لذته ثم نقى جوفك من كل آ ف ا فوجدت ل ذ ة ط ه ا ر ة صدرك من كل طبع كان فيه ينازعه إ ل ى الغموم والهموم والحرص و ا ل ش د ة والغضب والغل فيا برد ط ه ا ر ة صدرك ويا روح ذلك على فؤادك حتى إ ذ ا استكملت ط ه ا ر ة القلب والبدن واستكمل أ ح ب ا ء الله ذلك معك والله مطلع يراك ويراهم أ م ر مولاك الجواد المتحنن خ ز ا ل ا ل ج ن ة من ا ل م ل ا ئ ك ة الذين لم يزالوا مطيعين خائفين منه م ش ب ق ي ن وجلين من عقابه إ ع ظ ا م ا له و إ ج ل ا ل ا وهيبه له وحذرا من نقمه و أ م ر ه م أ ن يفتحوا باب جنته ل أ و ل ي ا ئ ه فانحدروا من دارها و ب ا ذ ر و ا من ساحاتها و أ ت و ا باب ا ل ج ن ة فمدوا أ ي د ي ه م ليفتحوا أ ب و ا ب ه ا و أ ي ق ن ت بذلك فطار قلبك سرورا و ا م ت ل أ ت فرحا فسمعت حسن صرير أ ب و ا ب ه ا فعلاك السرور وغلب على فؤادك فيا سرور قلوب المفتوح لهم باب ج ن ة رب العالمين فلما فتح لهم بابها هاج نسيم ا ل طيب الجنان وطيب جري مائها فنفح وجهك وجميع بدنك وثارت أ ر ا ئ ح ا ل ج ن ة ا ل ع ب ق ة ا ل ط ي ب ة وهاج ريح مسكها ا ل أ ظ ف ر وزعفرادها المونع وكافورها ا ل أ ص ف ر وعنبرها ا ل أ ش ه د و أ ر ا ئ ح طيب ثمارها و أ ش ج ا ر ه ا و ما فيها من نسيمها فتداخلت تلك ا ل أ ر ا ئ ح في م ش ا م ك حتى وصلت إ ل ى دماغك و صار طيبها في قلبك و فاض من جميع جوارحك و نظرت بعينك إ ل ى حسن قصورها و ت أ س ي س بنيانها من طرائق الجندل ا ل أ خ ض ر من الزمرد و الياقوت ا ل أ ح م ر و الدر ا ل أ ب ي ض قد سطع منه نوره و بهاؤه و ص ف ا ؤ ه فقد أ ك م ل ه الله بالصفاء والنور ومازجه نور ما في الجنان ونظرت إ ل ى حجب الله وفرح فؤادك لمعرفتك أ ن ك إ ذ ا دخلتها ف إ ن لك فيها الزيادات والنظر إ ل ى وجه ربك فاجتمع طيب أ ر ا ئ ح ا ل ج ن ة وحسن ب ه ج ة منظرها وطيب نسيمها وبرد جوها فتصور نفسك أ ي ه ا الراحل الحبيب إ ن تفضل الله عليك بهذه الهيئه فلو مت فرحا ً لكان ذلك يحق لمثلك حتى إ ذ ا فتحوا بابها أ ق ب ل و ا عليك ضاحكين في وجهك ووجوه أ و ل ي ا ء الله معك ونادوكم سلام عليكم فتوهم حسن نغماتهم وطيب كلامهم وحسن تسليمهم في كمال صورهم و ش د ة نورهم ثم أ ت ب ع و ا السلام بقولهم طبتم فادخلوها خالدين ف أ ث ن و ا عليهم بالطيب والتهذيب من كل دنس ودرن وغل وغش وكل آ ف ة في دين أ و دنيا ثم أ ذ ن لهم على الله بالدخول في جواره ثم أ خ ب ر و ه م أ ن ه م باقون فيها أ ب د ا فقالوا طبتوا فادخلوها خالدين فلما سمعت ا ل آ ذ ا ن و أ و ل ي ا ء الله معك بادرتم الباب بالدخول فكضت ا ل أ ب و ا ب من الزحام فتصور نفسك إ ن عفا الله عنك في تلك ا ل ز ح م ة مبادرا ً مع مبادرين مسرورا ً مع مسرورين ب أ ب د ا ن قد طهرت ووجوه قد أ ش ر ق ت و أ ن ا ر ت فهي كالبدر قد سطع من أ ع ر ا ض ه م كشعاع الشمس فلما جاوزت بابها وضعت قدميك على ت ر م ت ه ا وهي مسك أ ظ ف ر ونبت الزعفران المونع والمسك مصبوب على أ ر ض من ف ض ة والزعفران نابت من حولها فذلك أ و ل خ ط و ة خطوتها في أ ر ض البقاء ب ا ل أ م ن من العذاب والموت ف أ ن ت أ ي ه ايها الراحل أ الراحل تتخطى في تراب المسك ورياض الزعفران وعيناك ترمقان حسن ب ه ج ة الدر من حسن أ ش ج ا ر ه ا و ز ي ن ة تصويرها فبينما أ ن ت تتخطى في عرصات الجنان رياض الزعفران وكثبان المسك إ ذ نودي في أ ز و ا ج ك وولدانك وخدامك وغلمانك وقهارمتك أ ن فلانا قد أ ق ب ل ف أ ج ا ب و ا واستبشروا لقدومك كما يبشر أ ه ل الغائب في الدنيا بقدومه كما قال علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه فبينما أ ن ت تنظر إ ل ى قصورك إ ذ سمعت جلبتهم وتبشيشهم فاستطرت لذلك فرحا فبينما أ ن ت فرح مسرور بغبطتهم لقدومك لما سمعت إ ج ل ا ب ه فرحا بك إ ذ ابتدرت ا ل ق ه ا ر م ة إ ل ي ك وقامت الولدان صفوفا لقدومك فبينما أ ت ت ا ل ق ه ا ر م ة م ق ب ل ة إ ل ي ك إ ذ استخف أ ز و ا ج ك للعجله فبعثت كل و ا ح د ة منهن بعض خدامها لينظر إ ل ي ك مقبلا ويسرع بالرجوع إ ل ي ه ا بقدومك لتطمئن إ ل ي ه فرحا وتسكن إ ل ى ذلك سرورا فنظر إ ل ي ك الخدم قبل أ ن تلقاك قهارمتك ثم بادر رسول كل واحده منهن إ ل ي ه ا فلما أ خ ب ر ه ا بقدومك قالت كل واحده لرسولها أ ن ت ر أ ي ت ه انت ر أ ي ت ه من ش د ة فرحها بذلك ثم أ ر س ل ت كل واحده منهن رسولا اخر فلما جاءت البشارات بقدومك إ ل ي ه ن لم يتمالكن فرحا ف أ ر د ن الخروج ا إ ل ي ك مبادرات إ ل ى لقائك لولا أ ن الله كتب القصر لهن في الخيام إ ل ى قدومك كما قال مليكك ث و ر مقصورات في الخيام فوضعن ايديهن أ على عضائد أ ب و ا ب ه ن و أ ذ ر ع ه ن برؤوسهن ينظرن ا متى تبدو لهن ص ف ح ة وجهك فيسكن طول حنينهن و ش د ة شوقهن إ ل ي ك وينظرن إ ل ى قرار أ ع ي ن ه ن ومعدن راحتهن و أ ن س ه ن إ ل ى ولي ربهن وحبيب مولاهن فتوهم فتوهم أ ي ه ا الراحل الحبيب وتصور ما عاينت حين فتحت أ ب و ا ب قصورك ورفعت ستوره من حسن ب ه ج ة مقاصرك و ز ي ن ة أ ش ج ا ر ه و حسن رياضه فبينما أ ن ت تنظر إ ل ى ذلك إ ذ بادرت البشرى من خدامك و أ ن ت و زوجك ب أ ك م ل ا ل ه ي ئ ة و أ ت م ا ل ن ع م ة و قد حار فيها طرفك تنظر إ ل ي ه ا متعجبا من جمالها و كمالها ضرب قلبك بملاحتها و أ ن س قلبك بها من حسنها فهي م ن ا د م ة لك على أ ر ي ك ت ك تنازعك وتعاطيك الخمر و السلسبيل و التسنيم في كاسات الدر و أ ك و ا ب قوارير الفضه فتوهم ا ل ك أ س فتوهم ا ل ك أ س أ ي ه ا الراحل من الياقوت والدر في بنانها وقد قربت إ ل ي ك ض ا ح ك ة بحسن ثغرها فسطع نور بنانها في الشراب مع نور وجهها ونحرها ونور الجنان ونور وجهك و أ ن ت مقابلها واجتمع في ا ل ك أ س واجتمع في ا ل ك أ س الذي في بنانها نور ا ل ك أ س ونور الشراب ونور وجهها ونور نحرها ونور زغرها رحله الى الجد وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا ل أ ح ب ا ب ه و م ل أ ه ا من رحمته وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير و أ و د ع ه ا جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب و آ ف ة ونقص ف إ ن س أ ل ت أ ي ه ا الراحل الحبيب عن أ ر ض ه ا وتربتها فهي المسك والزعفران و إ ن س أ ل ت عن سقفها فهو عرش الرحمن و إ ن س أ ل ت عن بلاطها فهو المسك ا ل أ ظ ف ر و إ ن س أ ل ت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر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 و إ ن س أ ل ت عن آ ن ي ت ه م ف آ ن ي ة الذهب و ا ل ف ض ة في صفاء القوارير و إ ن س أ ل ت عن س ع ة أ ب و ا ب ه ا فبين المصراعين م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن من ا ل أ ع و ا م و ل ا ي أ ت ي ن عليه يوم وهو كضيض من الزحام و إ ن س أ ل ت ايها الراحل عن تصفيق الرياح ل أ ش ج ا ر ه ا ف إ ن ه ا تستفز بالضرب لمن يسمعها و إ ن س أ ل ت عن ظلها ففيها ش ج ر ة و ا ح د ة يسير الراكب المجد السريع في ظلها م ئ ة عام لا يقطعها و إ ن س أ ل ت عن سعتها ف أ د ن ى أ ه ل ه ا يسير في ملكه وسروره وقصوره وبساتينه م س ي ر ة أ ل ف ي عام و إ ن س أ ل ت عن خيامها وقبابها ف ا ل خ ي م ة ا ل و ا ح د ة من د ر ة م ج و ف ة لها ستون ميلا من تلك الخيام و إ ن س أ ل ت أ ي ه ا الراحل الحبيب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 فغناء ازواجهم من الحور العين واعلى منه سماع اصوات الملائكه والنبيين واعلى منهما خطاب رب العالمين وان سالت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب ان شاء الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان وان سالت عن حريهم وشاراتهم فاساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملبس التيجان وان سالت عن غلمانهم فولدان مخلدون ك أ ن ه م لؤلؤ مكنون و إ ن س أ ل ت عن عرائسهم و أ ز و ا ج ه م فهن الكواعب ا ل أ ت ر ا ب التي جرى في أ ع ض ا ئ ه ا ل ن ماء الشباب لو اطلعت على الدنيا ل م ل أ ت ما بين ا ل أ ر ض والسماء ريحا ولاستنطقت أ ف و ا ه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ولتزخرف لها ما بين الخافقين ولاقمضت عن غيرها كل عين ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولا آ م ن من على ظهرها بالله الحي القيوم ونصيبها على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها لا تزداد على طول ا ل أ ح ق ا ب إ ل ا ح س ن وجمالا ولا يزداد لها طول المدى إ ل ا م ح ب ة ووصالا م ب ر ا ة من ا ل ح ب د و ا ل و ل ا د ة والحيض والنفاس م ط ه ر ة من المخاط والبساغ والبول والغائط وسائر ا ل أ د ن ا س لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ذوب جمالها قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح ل أ ح د سواه وقصر طرفه عليها فهي غ ا ي ة أ م ن ي ت ه وهواه ان نظر إ ل ي ه ا سرت و إ ن أ م ر ه ا بطاعته أ ط ا ع ت و إ ن غاب عنها حفظت هذا ولم يطمثها قبله إ ن س ولا جان كلما نظر إ ل ي ه ا م ل أ ت قلبه ص ر و ر ا وكلما حدثته م ل أ ت آ ذ ا ن ه لؤلؤا منظوما ومنثورا و إ ذ ا برزت م ل أ ت القصر و ا ل غ ر ف ة نورا فهو معها في غ ا ي ة ا ل أ م ا ن ي و ا ل أ م ا ن و إ ذ ا س أ ل ت عن السن ف أ ت ر ا ب في أ ع د د سن الشباب و إ ن س أ ل ت عن الحسن فهل ر أ ي ت الشمس والقمر و إ ن س أ ل ت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن و ا ل إ ح س ا ن ف ا ع ط ي ن جمال الباطل والظاهر فهن أ ف ر ا ح النفوس و ق ر ة النواظر وحديثها السحر الحلال لو أ ن ه لم يجن ي قتل المسلم المتحرز إ ن طال لم يملل و إ ن هي حدثت ود المحدث أ ن ه ا لم توجز هذا أ ي ه ا الراحل الحبيب هذا أ ي ه ا ا ل أ خ الحبيب أ ي ه ا الشاب أ ي ه ا الصاحب أ ي ه ا المعلم أ ي ه ا التلميذ أ ي ت ه ا ا ل أ خ ت ا ل ف ا ض ل ة أ ي ه ا الشيخ الكريم أ ي ت ه ا ا ل أ م ا ل ح ب ي ب ة هذا و إ ن سالتم عن يوم المزيد و ز ي ا ر ة العزيز الحميد و ر ؤ ي ة وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس ب ا ل ظ ه ي ر ة والقمر ل ي ل ة البدر كما تواترت عن الصادق المصدوق النقل فيه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 فلا ترد هذه ا ل ت ح ي ة ب أ ح س ن من قولهم اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ي ض ح ك إ ل ي ه م ويقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة ف ي ك و ن أ و ل ما يسمعون منه تعالى أ ي ن عبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم ا ل م س ي د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 فيخشاهم من نورهما لولا أ ن الله تعالى ق ض ا ء لا يحترقوا لاحترقوا لا ولا يبقى في ذلك المجلس إ ل ا حاضره ربه تعالى محاضره حتى إ ن ه ليقول يا فلان أ ت ذ ك ر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض قدراته في الدنيا فيقول يا رب أ ل م تغفر لي فيقول بلى فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه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 وجوه ي ا ا ذلة ل ر ع ي ن بالصفة الخاسرة و يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن أ ن يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راض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 وعرف طريقا موصله الى الله فلا تتركن هذا الطريق ف إ ن من ذ ق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصله الى الله ثم تركها و أ ق ب ل على إ ر ا د ا ت ه وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آ ث ا ر المعاطب و أ و د ع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أ ح د من العالمين فحياته عجز وغم وحزن وموته كدر وحسره ومعاده أ س ف وندامه قد فرض عليه أ م ر ه وشتد عليه شمله و أ ح ض ر نفسه الغموم و ا ل أ ح ز ا ن فلا ل ذ ة الجاهلين ولا ر ا ح ة العارفين يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى فقد ترحلت أ ف ر ا ح ه وسروره مدبره و أ ق ب ل ت آ ل ا م ه و أ ح ز ا ن ه وحسراته فقد أ ب د ل ب أ ن س ه وحشه وبعزه ذلا وبغناه فقرا وبجمعيته تشتيتا و أ ب ع د و ه فلم يظهر بقربهم و أ ب د ل و ه مكان ا ل أ ن س ي حاشا ذلك ب أ ن ه عرف طريقه إ ل ى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه ف أ ب ص ر ثم عمي وعرف ثم أ ن ك ر و أ ق ب ل ثم أ د ب ر ودعي ف م اجاب أ وفتح, وفتح له فولى ظهره الباب قد ترك طريق مولاه و أ ق ب ل بكليته على هواه فلو نال بعض ح ض و ض ه وتلذذ براحاته وشؤونه فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين ا ل أ ن س ورياض ا ل م ح ب ة وموائد القرب قد انحط بسبب إ ع ر ا ض ه عن إ ل ه ه الحق إ ل ى أ س ف ل سافلين وحصل في ع د ا د الهالكين فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده و إ ع ر ا ض الكون عنه إ ذ أ ع ر ض عنه ربه حائل بينه وبين مراده فهو قبر يمشي على وجه ا ل أ ر ض وروحه في و ح ش ة من جسده وقلبه في ملل من حياته يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه حتى إ ذ ا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا ت س أ ل أ ي ه ا الراحل الحبيب عما يحل به من العذاب الاليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق و إ ح ر ا ق ه بنار البعد عن قربه و ا ل إ ع ر ا ض عنه وقد حيل بينه وبين سعاداته و أ م ن ي ا ت ه فلو توهمت أ ي ه ا العبد المسكين أ ي ه ا الراحل الحبيب هذه الحال وصورتها لك نفسك وارتك إ ي ا ه ا على حقيقتها لتقطع والله قلبك ولم يتلذذ بطعام ولا شراب ولخرجت إ ل ى الصعودات تجار إ ل ى الله وتستغيث به وتستعتبه في زمن الاستعتاب هذا مع أ ن ه أ ح ب ا ب الكرام إ ذ ا آ ث ر شهواته ولذاته ا ل ف ا ن ي ة التي هي كخيال طيف أ و م ز ن ة صيف نقصت عليه, لذ نقصت عليه لذتها أ ح و ج ما كان إ ل ي ه ا وحيل بينه وبينها أ ق د ر ما كان عليها تلك س ن ة الله في خلقه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 كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم وهذا هو غب إ ع ر ا ض ه و إ ث ا ر شهواته على مرضاه ربه يعوق القدر عليه أ س ب ا ب مراده فيخسر ا ل أ م ر ي ن جميعا فيكون عبدا م ع د د ا في الدنيا ب ت ن ق ي س شهواته و ش د ة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له و إ ن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد و ا ل أ ل م فهم لا ينقطع و ح س ر ة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع هذا في هذه الدار و أ م ا في البرزخ ف أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ذلك قد حيل بينه وبين ما يشتهي وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه و أ ح ض ر جميع ق م و م ه و أ ح ز ا ن ه و أ م ا في دار الجزاء فسجن أ م ث ا ل ه من المبعودين المطرودين فواغوثاه ثم واغوثاه ب غ ي ا ت المستغيثين و أ ر ح م الراحمين فمن أ ع ر ض أ ي ه ا الراحل الحبيب عن الله ب ا ل ك ل ي ة أ ع ر ض الله عنه ب ا ل ك ل ي ة ومن أ ع ر ض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أ ح و ا ل ه و أ ع م ا ل ه وقارنه سوء الحال وفساده في دينه و م آ ل ه ف إ ن الرب إ ذ ا أ ع ر ض عن ج ه ة دارت بها النحوس و أ ظ ل م ت أ ر ج ا ؤ ه ا وانكسفت أ ن و ا ر ه ا وظهرت عليها و ح ش ة ا ل إ ع ر ا ض وصارت م أ و ى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إ ل ى الله ثم أ ع ر ض عنها أ و وجد ب ا ر ق ة من حبه ثم سلبها لم ينفذ إ ل ى ربه منها خصوصا إ ذ ا مال بتلك الاراده إ ل ى شيء من اللذات وانصرف بجملته إ ل ى تحصيل ا ل أ غ ر ا ض والشهوات عاكفا على ذلك في ليله ونهاره وقدوه ورواحه هابطا من ا ل أ و ج ا ل أ ع ل ى إ ل ى الحضيض ا ل أ د ن ى قد مضت عليه ب ر ه ة من أ و ق ا ت ه وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه و إ ث ا ر ه على كل ما سواه على ذلك يصلح ويمسي و ي ظ ل ويضحي وكان الله في تلك الحال وليه ل أ ن ه ولي من تولاه وحبيب من أ ح ب ه ووالاه ف أ ص ب ح في سجن الهوى ث ا و ي ة وفي أ س ر العدو مقيما وفي بئر ا ل م ع ص ي ة ص ا ق ط ا وفي أ و د ي ة ا ل ح ي ر ة و ا ل ت ف ر ق ة هائما معرضا عن المطالب ا ل ع ا ل ي ة إ ل ى ا ل أ ق ر ا ض ا ل خ س ي س ة ا ل ف ا ل ي ة كان قلبه يحوم حول العرش ف أ ص ب ح محبوسا في أ س ف ل الحش ف أ ص ب ح كالبازل ا منتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر الى أ ن أ ص ا ب ت ه من الدهر ن ك ب ة إ ذ ا هو مقصوص الجناحين حاسر مصيحة <تصفيق> الرئيس ي ا أ ي ه ا الراحل الحبيب أ ي ه ا ا ل د ا ع ي ة ا ل أ ر ي ب فيا من ذاق شيئا من م ع ر ف ة ربه ومحبته ثم أ ع ر ض عنها واستبدل بغيرها منها يا عجبا له ب أ ي شيء تعوض وكيف قر قراره فما طلب الرجوع إ ل ى أ ح ن ي ت ه وما تعرض وكيف اتخذ سوى أ ح ن ي ت ه سكنا وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أ ج ل ه وطنا أ م كيف طاوعه قلبه على الاصطبار ووافقه على م س ا ك ن ة ا ل أ غ ي ا ر فيا معرضا فيا معرضا عن حياته ا ل د ا ئ م ة ونعيمه المقيم ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب ا ل أ ل ي م ويا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه وطالبا ل رضا من سعادته في إ ر ض ا ء سواه إ ن م ا هي ل ذ ة ف ا ن ي ة و ش ه و ة م ن ق ض ي ة تذهب لذتها وتبقى تبعاتها فرح س ا ع ة لا شهر وغم س ن ة بل دهر طعام لذيذ مسموم أ و ل ه ل ذ ة و آ خ ر ه هلاك فالعامل عليها والساع في تحصيلها ك د و د ة القز يسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المعاطب فيندم حين لا تنفع ا ل ن د ا م ة ويستقيل حين لا تقبل ا ل ا س ت ق ا ل ة فطوبى لمن أ ق ب ل على الله بكليته وعكف عليه ب إ ر ا د ت ه ومحبته ف إ ن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته و إ ن الله سبحانه وتعالى إ ذ ا أ ق ب ل على عبد استنارت جهاته و أ ش ر ق ت ساحاته و ت ن و ر ا ل ظلماته وظهرت عليه آ ث ا ر إ ق ب ا ل ه من ب ه ج ة الجلال و آ ث ا ر الجمال وتوجه إ ل ي ه أ ه ل الملا ا ل أ ع ل ى ب ا ل م ح ب ة و ا ل م و ا ل ا ة ل أ ن ه م تبع لمولاهم ف إ ذ ا أ ح ب عبدا أ ح ب و ه و إ ذ ا والا وليا والوه وفي الحديث المتفق على صحته اذا احب الله العبد نادى يا جبرائيل اني احب فلانا فاحبه فينادي جبرائيل في السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يحبه اهل الارض فيوضع له القبول بينهم ويجعل الله قلوب اوليائه تفيد اليه بالود والمحبه والرحمه وناهيك أ ي ه ا الراحل الحبيب أ ي ه ا ا ل د ا ع ي ة ا ل أ ر ي ب وناهيك بمن يتوجه إ ل ي ه مالك الملك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م بمحبته ويقبل عليه ب أ ن و ا ع كرامته ويلحظه ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى و أ ه ل ا ل أ ر ض بالتبجيل والتكريم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم, اللهم يا حي يا قيوم أ س أ ل ك اللهم أ ن تلحقنا بعبادك الصالحين ا ل أ ب ر ا ر واتنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار واغفر لنا و ل و ا ل د ن ا ولجميع المسلمين ا ل أ ح ي ا ء منهم والميتين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن حبدا تحن إليكم الأرواح إليكم حديثكم ريحانها وقلوب ا ا ل ر ح و أ ه ل ودادكم تشتاقكم, تشتاقكم و إ ل ى بهاء جمالكم ترتاح ص ف و ا له فقلوبهم, فقلوبهم في نورها ا ل م ش ك ا ت والمصباح وتمتعوا فالوقت طاب بقربكم, بقربكم راق الشراب وراقت الاقداح ركبوا ح ا ن والراح على سفن ا ل و ف ا ودموعهم بحار وشده شوقهم ملاح والله ما ط ل ب الوقوف ببابه حبيبهم, حبيبهم أبداً, ابدا فكل زمانهم افراح أبداً وتقبلوا تحيات إ خ و ا ن ك م في تسجيلات اليرموك ب ا ل م د ي ن ة النبويه ة ا ت ف رقم وثمانيه اثنان ثلاثه واحد واحد ثلاثه تسعه وثمانيه واحد ثمانيه اربعه صفر خمسه واحد جوال رقم صفر خمسه اربعه ثلاثه اربعه خمسه صفر اثنان واحد رقم الفاكس صفر اربعه فاصل ثمانيه اثنان ثمانيه خمسه اربعه صفر خمسه صندوق بريد رقم اثنان اربعه صفر خمسه والسلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته تم هذا العمل باستوديو صهيل ا ل يرموك ا ل إ خ ر ا ج الفني و ا ل ه ن د س ة ا ل ص و ت ي ة ضيف الله الزهراني أ ب و حازم